فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبدت قال لبدت يوما أو بعض يوم قال بل لبدت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما فلم ما تبين له قال اعلم ام الله على كل شيء قدير